ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب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 وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكر للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن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 فما تنفعهم شفاعة الشافعين؟ فما لهم عن التذكرة معرضين؟ كأنهم حمر مستفره فرَتْ مِنْ قَسْوَرَهِ، بل يريد كل أمرٍ منهم أي يؤتى صُحْفَ مُنَشَّرَهِ.